Allahumma salli ala muhammadin wa alim muhammad Subhan man ala ahli mamlekatein سبحان من لا ياخذ اهل الارض بالوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير وصل اللهم على محمد وآل الطاهرين